الا يبينا لكم يوم القيامه ما تخفتون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدموا بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعندي الله ثمنًا قليلا إن الذي نَتَبَروا أَجرَهُ بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَعملُون مَنْ امِلَ صَالِحَمّ ذَكَرٍ أَ سَوَهُوَ مُ مِن فَلا نُحِيًاَّهُ حتَ طَباًا وَلا نَجزهُم أَجر بأَحسَنِ مَا كانوا يَعملون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 ندی نیلون بھی آیا سر بلائی من پل بھو ملا شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأنهم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 يا ربك من بعدها لوفر الرحيم